خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطق فمتى ينفث ثرى متى لا هبا يصبر وجه الشافقي خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطق فمتى ينفث والشاشي متى لا هبني أصبق وجه الشفقي ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نوسجت من قلقي أشرق النور على كل الدنيا فمتى أرض المشرق فمتى ينهر أرض المشرق خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صابت لم ينتقي فمتى ينهر ذرع متى لا هبا يصنع وجه الشفق نحن يا فيروس وما عاد لنا أذن تهفو وان تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من نازف منكابد حرات اذن وطني نار ليس يحميك نا ولا حيث يحميك اغاريد وفن وطني يحميك ناضا ليس يحميك اريد وفن ليس يحميك اريد وفن سألتني في حمانا ضبته اتحب الشوق في عيني صبي قلت لا اعشق حسنا ظاهران أرى ا ل ش إنما ع ع ي يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ي أنت لا عشاق غير البندقية خدقي طابري وطابري خدقي واخلاقي صابت لم يمتقي فمتى ينفت على الشاشمة لا هبا ليصرق وجه الشفقين ومتى أخلاق <تصفيق> طيدا هذني وثيابا نوسجت من طالقي أشرق النور على كل الدنيا فمتى يخمر أرض المشرقي فمتى يخمر أرض المشرق؟ فمتى يخمر فمتى